لا الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمه القرآن الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا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 وصلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى آل كلٍ وصحبه ومن اتبع هداه باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه المؤمنون يقول رب الارض والسماء وصفين الإنسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قال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 وعد الصدق الذي كان يوعده وفي الصحيحين عن المغيرة بشعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأز البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحزاب الآية التي تلوسها على حضراتكم من سورة الأحقاف جاءت تتكلم عن الوالدين لكنها ركزت بصوره أخص على جانب الأم والله سبحانه وتعالى لو أمرنا إحسانا بالوالدين وهو رب الأرض والسماء وهو الخالق وهو الرازق فجدير أن يطاع ولا نحتاج إلى مبررات لكي نطيع ربنا. الإنسان العاقل لا يحتاج إلى مبررات وتعليلات لكي يطيع رب الأرض والسماوات. فالله خالق وهو رازق. والخالق الرازق إذا أمر لا بد أن يطاع هذا ما يقتضيه العقل. لكن إذا ذكرت الآيات مشجوعاً. بمبررات مفصلة تفصيلا عن معاناة الأم وما تلقاه في حملها ووضعها ورضاعها هذا يدلك على أن الأمر خطير جدا الله سبحانه وتعالى حين يبرر المخلوق ضعيف الإنسان أمام الله ضعف الإنسان أمام الله افتقار وحاجه الإنسان أمام الله مخلوق ضعيف كم يساوي الإنسان على الأرض بل كم يساوي بين الأرض والسماء بل من, بل من نحن أمام خلق الله العظام من ملائكه في السماوات والأرض ومن جن وإنس وطير وحيوان وإنسان الإنسان مخلوق ضعيف فإذا جاء القرآن مبررا بممررات تفصيلية فاعلم أن الأمر يحتاج إلى تنبج وتيقظة من القلب والعقل والفؤاد، ولذلك إذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات لقد تكلمنا في لقاء سابق عن جر الوالدين وكلنا يعلم أن عقوق الوالدين من أكبر شبائر لكن لماذا الام بالذات؟ لماذا الأم بالذات؟ لانها تضحي بما لم يضحي به الاب. حملته امه كرها ووضعته كرها، حملته امه وسنا على وهم. تخيل ان الام منذ اللحظه الاولى حين يوضع فيها الجنين وهي تعاني وكلما مرت لحظة من لحظات الحمل تعاني فلا تكاد تلتقط نفسها براحتها تضيق عليها الأنفاج كلما تقل الحمل كلما اشتد عليها وتعاني في نفسها وتعاني في طعامها وتعاني في شرابها لا تشاد في اعمل لطعام ولا لشراب وترتق وتبذل تبذل من أعصابها ومن عصارة دمها ومن عصارة لحيها وعظامها تبذل لكي يتغذى ذلك الجنين كلنا ربما نعلم ذلك ولكن القرآن يركز عليه بصفة خاصة أنت حين كنت جنينة ببر امك لا تدري ذلك فيدري يأتي الخالق الرازق العليم الخبير يقول لك إذا كنت لا تدري ماذا فعلت أمك فهي هو الواقع انظر إلى زوجتك انظر إلى أختيك انظر لأمك في حملها ان نظرت فيه تجدها إن تنفست يضيق بها النفس وإن أرادت أن تأكل لا تجد طعما للطعام تأكل وإنما تأكل لتغذي جنينها أكد تقول الأم رسارة دمها تذهب إلى جنينها خلاصه عظامها تذهب إلى جنينها فتشكو ضعف العظام وتشكو ضعف الأعصاب وتشكو كلة النوم وتشكو كلة الإطباع على طعام أو شراب ولا مغيث إلا الله إنها قد تصبر ولها الأجر العظيم لكن لا بد أن نوصى جميلها أليس هذا ربنا أليس هذا هو الكريم الذي يأمرك بالوفاء لجميل تلك الأم، وخاصة أن الأب أن الأب قد يأخذ حقه بصمته وقوته، فالابناء لا تجرؤون على آبائهم إلا الشاذ بالغري، الأبناء لا تجرؤون على الآباء، لكن الابنة والبنت قد على أمها، لأن الأمة تستضعف، لأن الأمة يغلب عليها جانب العاطفة. فيستضعفها أبناؤها، ويستضعفها بناتها، جانبها ضعيف، فتغلب، وتقهر، ولا تشكو إلا لله. أما الآباء،, أما الآباء فبسلطته وبقوته وبشخصيته يستطيع أن يستوفي حقه من أبنائه، ولذلك تجد الكريم الحنان المنان رب الأرض والسماء يصين بهذه الأم حملته أمه كرها، ووضعته كرها، كيف وضعت؟ كيف كان منها من تقلصات في عضلات رحمها معاناة تسر إلى الموت هو نصف الموت الأم حين تضع حملها تضعه بين الموت والحياة ومع هذا تستبشر حين يولد لها المولود تستقبله باستياقا وتتلهف إليه وهذا من فضل الله أن أوضع فيها من الغريدة أنها تتلهف لمولودها وتتمنى أن يكون لها مولود تحب أن تنظر إليه فإذا ما وضعت احتضنت وإذا ما احتضنت أرضعت وإذا ما أرضعت أرضعته خلاصت بدنها وعصرت عظامها ولحها من من الرضاع أيضا تشكو الأم غثنا على وجهها تضعف لكنها ترضع ولدها ولا تدخل على بنتها. ترضعه ترضع الولد والبنت وتلطيه مع الغذاء مع اللبن عاطفة جياشه وحبا وحنانا ورحمة ورقه تحتضنه في حضنها لأنها لا تريد أن ينفصل عنه أليس هذه الأم تضمه في صدرها لا تريد أن ينفصل عنها أبدا وهذه غريزه أوجدها الله في الأمهات، وغنى للأولاد عنها، ولا بديل للأبناء عنها. الأولاد أقصد الذكور والإناث، الذكور والإناث لا غنى لهم عن, عن رضاعة الأم، وحضانة الأم، وعطفها وحنانها، لما اخترعنا الحضانات الصناعية والمرضعات الصناعية والمربيات الصناعية. اختلف الأمر وتشكت الأمور الولد يحتاج لأم واحدة الولد بالغريبة الله يقول لنا المولود يحتاج لأم واحدة يتأثر بها لا يريد أن يشاركه فيها أحد فإذا وجد أم في الحضانة ترعى خمسين طفلا أو ستين طفلا فقد اشترك معه خمسون أو ستون هناك أشعر بالشتات. المرضعات والمربيات في دور الحضانة كلاب وصراع وانشغال ومهام ومشاكل تلفنات ولا تهتم بهذا وتهمل هذا مهما كانت دقيقة وأمينة لن ترعاه كما ترعاه أمه لا غنى للمولود عن حضانة أمه ورضاعها الله يقول لنا هذه غريزة وهذه فطرة السماء وهذا ما يحتاج إليه الانسان وفرق بين الإنسان والحيوان الحيوان والطير يهتم بأولاده لحظات وربما ساعات بعد النوم وتنتهي الأمور وتنتهي الأمور الطير قلما تجد أن يشارك الأب مع الأم في رعاية الأبناء قلما تجد طيرا كالحمام مثلا يتبادلان المسؤولية في رعاية الأبناء لكن بقية المخلوقات لا تهتم اثمامها بالإنسان لأن الإنسان يحتاج بالفطره إلى رعاية مكثفه إلى شهور طويلة كما أنه عاش شهورا في بطن أمه لو حسبت ما عشته في بطن أمك تجده يزيد عن ستة آلاف ساعة ستة آلاف ساعة. ما يقرب من ثمانية وثلاثين ألف أو 388 آل دقيقة في كل لحظة الأم تعاني في حملها وحين ترضعه تعاني في كل لحظة أما الطيور الحيوانات تترك أبناءه وأولاده وتنشأ بالغريزة تعيش لوحدها مجرد أن يولد يلتقط الحب من الأرض أو يأكل البرسيم وانتهت القضية قد يحتاج إلى رضاع لكنه لا يحتاج إلى حنان قد يحتاج إلى رضاع، لكنه لا يحتاج إلى عاطفة وحب أما الإنسان يحتاج إلى ذلك ولما كانت الأم هي المصدر الوحيد للحب والحنان والعقل فلماذا ينكر جليلها لماذا تجاو عليها الأبناء والبنات؟ لماذا تترك الأمها حين يكبر سنها؟ لا يدخل عليها ولدها إلا كل ساعات أو كل أيام ولا تسأل عليها بنتها لان الأبناء والبنات انشغلوا بنفسهم وبزواجهم ومستقبلهم الأبناء والبنات ينظرون المستقبل وينسون الماضي فيأتي القرآن ليقول لك لا تنس لا تنس أصلك لا تنس الماضي لا تنس أمك فالأم هي الأم الأم هي التي يوصي بها القرآن إن الإسلام اهتم بالمرأة اما واختا وزوجه وبنتا ولا يزايد أحد على الإسلام ولا ياتي احد ليقول نحتفل في كل عام مره بعيد الام مره في العام تأتي بالهديه ربما تستهلك في أيام ربما تنتهي لكن هذا لا يكفي ولا يأتي بالجميل إن اللحظات التي قضتها ثلثمائه وثمانين الف دقيقه في كل نفس تعاني الام تحتاج منك في كل دقيقة آلاف العطف والحنان ورد الجميل هذه الأم ليست مرة في السنة وليست يوما في العام إنما في كل لحظة لا تنسى جميل الأم القرآن يقولها حقيقة ويبررها ويعطيك عليها الأجل أولئك الذين نتقبل أهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون ايها الاخوه الاحباب اذا نشات الاجيال السويه ولم يسر من ابنائه والبنات من عواطف الام ومن حضانه الام ومن رضاع الام وجدنا جيلا جيلا يبني ويعمر فإلا يوجد هذا وجدنا اجيالا تخرب وتدمر ايها الاخوه الاحباب إن الأمر يحتاج منا إلى شيئين، يحتاج من الآباء والأمهات أن يكونوا عونا لأبنائهم في درهم، لأن العلماء حين فسروا الحديث حرم عليكم عقوق الأمهات. قال ابن حجر في شرح البخاري كل ذلك إذا لم يتعنت الأصل، إذا لم يكن الأب متعنتا أو الأم متعنتة، إذا كانت الأم سوية. تعين أبنائها على برئها، فإن كانت متعنية تشتد غرقتها من زوجة ولدها أو من زوج ابنها، فتسبب له المشكلات هذا مرض لا بد أن تتخلص منه هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني واجب على الأمهات والاباء أن يتولوا أبنائهم بالرعايه حتى وإن كانت هناك مشكلات أسرية بعض الاحيان تحدث مشكلات بين الزوج والزوجه فتكون الضحيه الاولاد الام تقول مش عايزه يشوف ولدها ابدا والاب يقول لك عيني وعينها لا شافت اولادها سبحان الله انت لا تملك هذا الله قنن الله شرع الله انزل كتابا يقرا يقراه العقلاء ويعمل به اهل الإيمان لا ينبغي ان يكون الابناء ضحيه الخلاف الاسري ابدا حتى وان كانت هناك شقاق ونزاع يؤدي إلى الانفصال لا يحرم الأبناء من رؤيه ابيهم او رؤيه امهم لا بد ان يؤتى ان تؤخذ جرعه الحنان والعطف من الجانبين لا غنى للاجيال ابدا عن جرعات العطف التي تمدها الام أو يمدها الاب حتى وان كان نزاع انتهى بالسراق والطلاق لا تجعل الابناء ضحيه فانها جريمة من اخضر الجرائم إذا كان الانفصال والطلاق جريمة يعرض الأبناء للضياع فحرمانهم من رؤية الأبياء والأم جريمة أخطر يعاقب عليها الأب ويعاقب عليها الأم رسال الله السلامة والعفوة العافية أقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليس عليه، وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم باحسان إلى يوم الدين وبحث أيها الإخوة المسلمون إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأذ البنات وأذ البنات وأذ البنات عادة جاهلية عادة جاهلية كان الآباء إذا ولدت له بنت يتخلص منها ويدفنها حيا خوف الفقر أو خوف العار وقالوا أول من افترع ذلك رجل يدعى بن ابدعه هذا الرجل أغارت عليهم قبيلة اعتدت قبيلة على قبيلته فأخذت بنته أسيرة فتزوجها قائد الأعداء فلما صلحت القبيلتان أراد أن يسترد بنته فابت واختارت زوجها على أبيها فأقسم أنه ولدت له بنت لا يقتلنها، اختارت زوجها الذي كان عدوا له على أبيها ومن هنا أصبحت عادة حين تضع الأم تكون في حملها تعد لها حفرة، فإن وضعت انثى دفنت حية قسوه جافة حيوانية جاهليه لكن الإسلام لكن الإسلام يصحح المفاهيم، لكن الإسلام يرد الناس على عقولهم، لكن الإسلام يرد الأمور إلى أصولها، الإسلام يقول لا. الأم شريفة والزوجة كريمة والبنت عزيزة والأخت غالية كل هؤلاء يحتاجوا يحتاجنا منا إلى عناية ورعاية جاء الإسلام ليهتم بالمرأة اما وبنتا وأختًا وزوجه وكرمها وشرفها وعظمها وعظم دورها وهلفت النظر إلى مهمتها ورسالتها في الحياة فهل ترى. أدينا هذا الواجب هل يا ترى إن كنا تخلصنا من واد البنات تخلصنا من واد البنات فهل أحسننا إلى بناتنا سؤال كان في الجاهلية يقتلها والقتل معناها إنهاء الحياة والقتل معناها حرمانها من الدنيا فماذا نفعل مع... نحن مع بناتنا نحن لا نحرمه من الدنيا قد يوجد من الشواذ والجهله من يحرم البنت من نيراتها، وهذا خطر وجرم عظيم لا نقات فيه لكن هل يوجد من يقتل بنته للتخلص منها ينهي حياتها يحرمها من الحياة أقول لا لكن فينا من يحرم بنته من الجنة فينا من يحرم بنته من نعيم الاخره فينا من يحرم بنته من الدار الاخره يعطيها من الدنيا ما يعطيها لكن يتركها تتبرج تلبس اقذر الثياب واطيقها واحقرها فاصبحت عاده من اقذر العادات الفتيات تذهب إلى الدرس تلبس ملابس احقر مما يتخيل الانسان ضيقة ضيقة تصف مرجها وتصف بقرها وتصف بقمع وتصف صدرها وتمشي في الشارع تتباهى وتتمطر وتنضغ اللبان اللبان وتتزين وتتبرد هذه ضاع دينها وضاعت آخرتها وأمها مسؤوله وأبوها مسؤول وأخوها مسؤول كلكم رائع، وكلكم مسؤول عن رائع إن كنا لا نئذ البنات ولا نقتلهن فإننا لا نضيع عليهن الدنيا نعطيهم من الدنيا وحين تتزوج أربعين ألف وخمسين ألف الجاهز الثلاث إنما ضادينها ضادينها تمشي في الشارع والكلاب والذئاب تتربص بها كلاب البشر يتربصون بها ويتلذذون بالمتعة الحرام من نظر إلى تفاخرها حتى وإن كانت في كتع سنين إن الكلاب, الكلاب البشر لا يتورعون من النظر إلى فتاة في 65 أو 66 ست انتبه انتبه نحن في الإسلام لا وقد للبنات لا نقتلهن احياء ولكن نضي عليهن الآخرة بتضييع الدين بالتبرج بالتزين بالاختلاط بالتسيب هذا واقع مؤلم ماذا نفعل ماذا نفعل نحن من نفس الطرقات؟ هل نقول لها انت بنت مين فين وليه؟ لماذا تفعلي هذا؟ الم تسمعي حديث رسول الله؟ ألا تقرأي القرآن؟ ألا تخشين من غضب الله؟ ألا تعلمين أن النظرة المحرمة المسمومة أنت سبب فيها؟ والأم مشاركة والأب مشارك والأولياء الأمور مشاركون هذا ما أعرضت أن ابلغه لحضراتكم ونسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيستمعون أحتنا اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وذكيها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومرداها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا وانت خير الناصرين نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. المسلمين لا تدع لنا ذنبا الا بصرته ولا عيبا الا شكرته ولا هم الا تفرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبة إلا إذا أنتهر رده ولا حاجة من حوائج الدنيا والناخرة إلا يختفتها وقضيتها يا رب العالمين وتوغل الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تبعون الله أكبر I'm gonna make you mine, make you mine, make توصلوا على الله في يومنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان لوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سبتا قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ولم أعمل صالحا ترضى فأصلح لي في ذوبيتي إني طبت إليك وإني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما علموا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله اكبر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 يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير الله أكبر